وَالْعَصْر إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَاوَصَوْا بِالْحَقِّ في وتواصل بالصبر بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزه لمزه الذي جمع ما لوعد د ي حسب انما له اخلد كان في الحطم وما أدراك ما الحطم ن نل الله مقدا أل لتي تطلع على الاسد اننا الذين مصدان في عمد ممدد بسم الله الرحمن الرحيم أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ تَرْمِيهِمْ إذ ادرت منسجين فجعلهم كصفيم ماك